وينزل الغيث ويعلم ما في نرحام وما تدري نفس ماذا تكسم غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 ولو تلائذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعم الصالح لنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومنظم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها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 واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل عن الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم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 وإذ زاقت البصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون هنالك بطل يالمنون هنالك بطل يالمنون وزلزلوزلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدن الله ورسوله إلا غرورا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 وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن ياتي الأحزاب يودوا لونهم بادون في العراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمَة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 وإن كنتم تردن الله ورسوله ودار لا خير تف إن الله أعد للمحسنات منكن أجر عظيمًا يا نساء نبيء مئيات من منكن مئيات من منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير